للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم. سجلت هذه تلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في عام 1979. أهل إيمان والإسلام نعيش الآن مع هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من صورة فصّلت. للقاري الشيخ محمود عبد الحكم أعوذ اللي للشيخ وعلى الرجيم ओह हो رذيقا <تصفيق> Oh. Amen. mm -hmm. Oh, <laughs> I'm no. de far Wow. da <laughs> وَاَنُذِرَكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ لَّنْ يَصْمُتَ فِيهِ أَحَدٌ وَلَا Ja, well, uh... ولا تساوي الحسنة ولا السيئة إذا فعلت لك يا أخت إذا وَمَا them um.